بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المرسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوس فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه وأما من خفت موازينه فهمه هارية وما ادراك ماهيه نار oh, um.